ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجميون إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب نليم إنما من الكذاب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكذبون من كثر بالله من بعد. لا من نكرها وقلبه مطمئن بليمان ولكن ولكن ما شرح بالكفر صدرا فعليه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 قوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وثمعهم وأبصارهم وأولئك جَاءَ وَمَا أَنَّهُمْ فِي لَاخِرَتِهِمْ الْخَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا من بعدها لغفور رحيم يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون